بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطنطرة من الذهب والفضة والخيل المتومة, المتومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندنا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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط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 فإن أتلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بطير بالعباد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 وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 صلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين قال رب أن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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله الطفاك وطهرك والطفاك على نساء العالمين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 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن إنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوارات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآيةٍ ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله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 الحواري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إلَّا الَّهُ يَعِثَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القفق الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن إن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيه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 بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهل النهار وكفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون.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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 نزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسмаيل والأسباط وما أوت موسى وعيسى والنبيون من ربهم.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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأطلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضال الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر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 إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ اسْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَدَقْ أَلَّا فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَءِ إِبْرَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَسْتَفْرِقُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجو وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إِن اطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن من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 تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من ناس وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طر أطابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يأذونكم خبلا ودما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَإِذَا لفوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وَإِذْ غدوت من أَهْلِكَ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِذْ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وما النصر إِلَّا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أَوْ يكبتهم فينقلبوا خائرين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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما اتكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراتكم فآسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم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 ومن يغلو اليأس بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ردوان الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم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 هم للكفر يومئذ أطرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكسمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.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 فرحين بما آساهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلبوا بنعمة من الله وتضل لم يمسفهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إِنَّمَا ذلكم الشيطان يخوف أَوْلِيَاءَهُ فلا تخافوهم وخافون إِن كنتم مؤمنين وَلَا يَحْزُنُ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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوحون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض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 وإن تخبروا وتتقوا فَإِنَّ ذلك من عزم الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عهدك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاتجاب لهم ربهم أني لا أُضِيعُ عمل عامل منكم من ذكر أَوْ أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات